شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فيا أمة الإسلام احمدوا الله على نعمته العظيمة التي أنعم بها عليكم على هو في الاخره من الخاسرين خصكم والا الله وسلامه عليه امه الاسلام ان الناظر ايها المؤمنون اخبرنا كان على مثل ما انا عليه واصحابي ايها المسلمون ان الناظر في احوال المسلمين اليوم يرى كثيرا منهم قد استغرب او شرك اتباع الغرب او الشرق وترك ما جاء به افضل الخلق صلى الله عليه وسلم بدعاوى باطله وحجج واهيه هي كبيت العنكبوت ايها Tarkun Ali Major بارك وتعالى في جنة عدن بهروا بمعسكر الشيطان تركوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزين لهم الشيطان ما هو عند الكفار ففتنوا بهم وذلك لان قلوبهم تبخوت من الايمان ففتنوا بما عند اعداء الله من الكفار عياذا بالله. فلما من فرقه وعائلته وضعف وتحارب وتناحر فاعزنا الله بهذا الدين فبينا هي مده قصيره اذا نحن امه مترابطه متعالفه نعبد الله لا نشرك به شيئا الشرقي في الغربي والغربي في الشمال والشمالي في الجنوب والجنوبي في الشرق والشرق وهكذا جمع الى الرجوع الى الرحمن. فما هو الا ربع قرن. حتى تألفت وتآلفت هذه البلاد. على نعمة الاسلام. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما ما تسمعون. واستغفر الله العظيم لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى حق التقوى واعلموا ان اجسامكم على النار لا تقوى وايقنوا انكم من هذه النار منتقلون من هذه الدار منتقلون والى الله في الدار الاخره واردون وانكم ما بين نازلين الجنه ففرح بذلك من ابناء جلدتنا وغرس ربوعنا اقوام يدعون الى التحلل من الفضيله اقوام يدعون الى التمسك بالرذيله ويزينونها للناظر والسامع والقارئ انهم ليسوا يهودا ولا نصارى بل هم من ابنائنا من بلادنا وللأسف أيها المسلمون اعلموا أن هؤلاء دخلاء في ديننا ولو كانوا من أبناء جلدتنا أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سلوا الصيوف وأنتم البراء يوم يوما يأتوننا بالدعوه الى تحرير المراه وكانها مقهوره ذليله مسجونه مكبله كبرت كلمه تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا والله ما ارادوا الا اخراجها حتى تكون سلعه رخيصه مبتذله ينظر اليها هؤلاء المافونون يتمتعون منها بما حرمه الله حتى تصل الى ما وصلت اليه في الغرب اصبحت دعاية على كل مبيع ومنتوج. ايها المسلمون اين الغيرة والحمية في قلوب هؤلاء والله لو كانت في قلوبهم غيرة الجاهلية فقط لما دعوا الى ذلك لقد كانت الجاهلية الاولى يئذ يقولونها حين ولادتها خوفا من العار وهم على الكفر فكيف بهؤلاء الذين يدعون انهم على الاسلام ويدعونها الى الخروج والى الرذيله مدنيه لكنها جوفاء وحضاره لكنها افياء اوحت الى الجنت اللطيف المسلمون. هؤلاء يجب الأخذ على أيديهم من قبل من ولاهم الله تبارك وتعالى ويجب كشفهم وفضحهم على أيدي أهل العلم بما نور الله سبحانه وتعالى بصيرتهم به من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب على عقلاء المسلمين تحذير الناس. تحذير الناس من أن يتبعوا هؤلاء تحذير ابنائهم وبناتهم ومن ولاهم الله عليهم وبيان الباطل وبيان الباطل لهؤلاء يا أيها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اننا معشر المسلمين ان لم نفعل ذلك ونقم به كل واحد في مجال اختصاصه وبما اتاه الله من ولايه فيه فسد الناس عياذا بالله من ذلك ان نحن سكتنا على المنكر والباطل وما انكره كل واحد منا بحسب حاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن لم نفعل ذلك ورب الله قلوب بعضنا ببعض ولعنا كما لعن بني إسرائيل من قبلنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وهلس ابني مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منك فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أيها المؤمنون إن الرجل يستطيع أن يعبر في بيته وينهى بيده وبلسانه والوالي هو الذي يقوم على الجميع بلسانه وبيده والعالم هو الذي يبين للناس بلسانه على حسب ما ورد في الشريعة فما كان منكرا ينكر على العلم وأنكر فيه الناس على العلم فيما يجوز لهم الإنكار فيه على العلم فلا يجوز لمن يقدر أن ينكر في العلم أن يتأخر عن ذلك وما كان منكرا فتوسر الربه فلا يجوز, فلا يجوز إشاعته وما حصل من خطأ من وال فإنه لا يجوز إظهاره وتجب مناصحته بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل أنه لا بد من إنكار مثل هذه المنكرات وعدم الإصغاء لهؤلاء الناعمين بهذه المحرمات حتى تسلم هذه السفينة التي نمخر بها عباد الفتن في الدنيا لنصل إلى الله سالمين في الآخرة ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى بدأكم بأمر بدأ أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى بملائكته المسبحه بقدسه وذلث بكم ايها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم خير ايامكم يوم الجمعة فاكثروا علي من الصلاة فيه. فان صلاتكم معروضه علي. قالوا كيف تعرضوا عليك وقد ارمت. قال ان الله قد حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الائمه المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحفظ علينا ديننا وعمنا وإيماننا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم أمننا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم هيئ لهم البطارة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتبصرهم به إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة